ومكروا مَكْرًا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعنق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلا ظلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا